الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين كنده الصراط المستقيم ولا تجمر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك استرين <تصفيق> اهدني صراط المستقيم السلام السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشكون والله الخالق البارئ المصور O nas, y subhulahu